والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريق بين المؤمنين وتفريق بين المؤمنين وإرصادا لمن حارض الله ورسوله من قبل ولا يحلف من الأرض إلا الحسن.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 الضوان الخير أم من أسس خير أم من أسس بنيانه على شفاجر في النار فنهر به فنهر به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يسان بنيانهم الذي بلوريبة في قلوبهم إلا إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة